بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء ببخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا ذكر و قد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كافئ العذاب قليلا إنكم عاقب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 سلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أنها أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروا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 السلفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين ان هؤلاء الى يقول ان هي الا موتنا الاولى وما نحن ب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 قَوْلُهُمْ مَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ شجرة الزقون طعام الأثيم كالمهل يضلي في البطون كظلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صفوا فوق الحميم جق إنك أنت العزيز الكريم البسون من سدسون واستبرق متقابلين كذالك وزوجانه بحور العين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يدعون فيها الموت إلا الموتة الأولى